ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا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 ان الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار يحلون فيها يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير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 وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ وَخَيْرُ الرَّازِقِينَ لَا يُدْخِلَنَّهُمُ الدَّخَلَ يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِي عَلَيْهِ لَا يُصَرَّنَهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌ غَفُورٌ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 ان الانسان لكفور لكل امه جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الامر وادع الى ربك انك لعلى هدى مستقيم وان جادلوك فقل الله اعلم بما تعملون